بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تستبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لَيُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْدٍ والله ولي المتقين هذا بطائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقلون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء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 فَضَلَّ وَيَتَّبِعُ مَن اتَّبَعَ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كُتُبَ آبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إلِيَ يَخْسَرُ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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَحْنُ إِلَّا مُكَذِّبُونَ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِمِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ النَّاضِرِ وَمَا لَكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ ذَالِكُم بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزْؤَ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا